ظن واخواتها انصب بفعل القلب جزئي يبتدى اعني راى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع عد حجا درى وجعل الذكى اعتقد وهب تعلم والتيك صيرا ايضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق ما من قبل هب والأمر هب قد الزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوض ضمير شان أو لم ابتداء في من ما تقدما والتزم التعليق قبل نفيما وإن ولا لم ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفان وظن تهمه تعديه لواحد ملتزمه ولرأى الرؤيا مما لعلما قالب مفعولين من قبل تما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكتظن جعل تقول إن ولي مسفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو كل ذا مشفقا